لآن موسوعه النابلسي ر للعلوم ا ل د ي ي ن إ ا ك س ل و إ ي ا ك So you need one thigh. موسوعه النابلسي ل أ ج ع ل ك م ن ا ل م س ج ن ي ق ا ل أولو جهتك بشيء م ب ي ن قال ا ف ت ه وقيل للناس ت موسوعه م النابلسي ت للعلوم ا ل غ ا ل ب ي ن ف ل م ا جاء